وانتم فوق راسي واحترام مواعيدكم من الاهميه بمكان. لكن والله انا, أنا يعتريني ما يعتريني وانا كان عندي قرع اجتماع ده تعبان جدا نعم الاضاءه طيب ماشي عذرا واستغفر الله من أدبكم وواعتادوا على حسن الخلق عندكم أعرف ذلك ومع ذلك اعتذر إليكم اعتذارا حار أسأل الله أن ربنا يرضى يرضى عنكم سنحكم كما تحسنون لنا طيب جزاكم الله خيرا هذا هذا من الرفيع من الرفيع الخلق الذي أنتم عليه نبدأ بالمتن نحن وصلنا إلى جزاكم الله خيرا وصلنا إلى قول المصنف فصل وجلود الميتة صحيح وجلود الميتة تطفر بالدباغ إلا جد الكلب والخنزير وما تولد منهما او من أحدهما هنا الكلام على جلود الميتة وتطفير جلود الميتة مسألة من الأهمية المكان وهذه تعتبر يعني في مسألة النجاسة أنها نجاسة ليست نداسة ذاتية عليكم السلام عليكم كيف حالكم ردي الله عنكم أحسن الله <تصفيق> <تصفيق> طيب هذه النجاسه او كل النجاسه نجاستان نجاسه طارئه نعم ونجاسه ذاتيه الكلب والخنزير نجاسه ذاتيه النجاسه الطغيات روى نجاسه على على شيء قد ينفك عنه وقد لا ينفك عنه لو كان في اللبن وفي غيره ذوبان الجزيئات تكون نجس عاما وهو نجاسة طارئة التي يستطيع المرء أن, ان يزيلها عن محلها ك ك كالثوب يباع يعرض ليباع وتصيبه النجاسه فازالتها عن الثوب وارده في هذا طيب قال فصل وجلود الميت تطهر بالدباع الحيوان الذي ينجز بالموت اذا دبغ جلده يطهر بالدباع هذا يعني هذا الامر الحق أنه على التعميم في هنا قال وجلود الميت من المصنف لابد بد أن تنظر إليه هو بيقولوا جلود الميتة تطر بالدباب إلا جدا الكلب والخنزير ماذا تفهم من كلام المصنف هنا ويقول جلود الميتة تطر بالدباب ماذا تفهم أي ميتة أي ميتة تطر بالدباب مع ذلك تكلم على على الـ على الـ على, الـ على الكلب الخنزير. ها أنا قلت دائما أنظر للمصنف أريد الإجابات. جلود الحيوان الذي يأكل الذي يأكل الذي يأكل تقصدين والعيش نعم الذي يأكل نعم طيب ممتاز من وين أتيت بهذا التخصيص قلت يجب علينا أن ننظر إلى كلام المصنف لنعقل ما يقول فهذه المسائل المسائل لابد أن نكون على الإتقان بها صحيح ولا لا؟ طيب الإجابة الأسئلة تقوم بعد الدروس هو السؤال في قول المصنف ماذا تستفيدون من قول المصنف عند قراءته وجلود الميتة تطهر بالدباق؟ حتى هنا أحمد يقول أم أم نعم هي نادسة سمراء لكن نحتاج فيها إلى النظر إلى غيرها نعم خلاص نعم خنزير منصوص على تخيمه ممتاز يهمني ما أنتم فيه طيب خلاص هو الحق أن نقول أولا جزيكم أخيانا سلمان شوفوا انظروا أنا, أنا ادربكم على النظر إلى كلام المصنف لتعلموا ما فيه فصل وجلود الميتة الميتة الفلان الميتة <تصفيق> ما بها سمراء ايش فيها تريدينها ولا ايش ما بها ما بها ايش قال هو قال وفصل وجلود الميتة الميتة الفلام هذه على العموم العموم نعم هذه يضمن دف وسفق نعم هذه عمومه الآن. العموم يدخل فيه إيش؟ المأكول وغير المأكول. عليكم السلام وبركاته. راس. إذا إذا المطلوب هنا هو إيش؟ المطلوب هو أن نقول يا ممتاز ممتاز. أنا فقط أردت أن تعلموا كيف الأمر على العموم. عبد الله. عبد الله. يا عبد الله شوف منينهم اه من هنا من من من هنا مقفول خلوه. طيب مم. أحسن مم. علي. إذن إذن نقول بأنه المسألة على التعميم وجلود الميتة يعني كل الميتة سواء كانت. فكانت كانت الميتة مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم والاستثناء مع معيار العموم قال إلا جلد الكلب وأغزير، هم، ولذلك هو قال قال الحيوان الذي ينجز بالموت الحيوان ينجز بالموت لاحتباس الدم فيه، لاحتباس الدم فيه لذا نبغى جلده يطهر بال بالدباغ في ذلك ما يكون لحم أو غير، والأصل في ذلك هنا الأصل معناها الدليل والأصل في ذلك حديث ميمون رضي الله عنه رضاه قالت حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في شاتها لو, لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة قال قال يطهر فقد فقط طهر وفي رؤية أيما إهاب دبغ فقط طهر أين هو نورا ما ما ما ما رأيت إجابتك أعتذر لحضرتك نعم جلد الميت الذي لم يزكى ممتاز ممتاز نعم نعم معناها على التعميد أعتذر لحضرتك أعتذر لك أنا مقرها فإذا نقول الحديث أصل في هذا الباب. هذا الحديث أصلا في هذا الباب أيما إيهاب دبغ فقد طهر طيب أنا أريد وجه الدلالة من الحديث على أنها ينزل تحت هذا الحديث المأكول غير المأكول أي إيهاب دبغ فقد طهر أريد الدلالة وجه الدلالة على ذلك اللهم إني أستغفرك وأتبليك الاسئله بعد ربع ساعة وراس اصبر علينا اسكت يا دين الله ديك انت كمان زينب ممتاز طب وش هذا هو يشاهد يا زينب ايما من سناء اتبع لا انتم انتم صدري بطريقه اعجب من العجب خلاص انتم ستدرسون قريبا وربي اي لا تحديد ماشي هذه فهلوى أنت مصريه اكيد يا زينب هذه فهلوى مصريه لكن صحيح ايما أيوما من من الفظر عموم أي من الفظر وما أيضا فأيوما من الفظر العموم باسمها من الأسماء الأسماء المبهمة الأسماء المبهمة فتُفيد عموم أيوم إهاب يبقى كل إهاب أيوم إهاب دبر سقطته فيصلى عليه وكون وب... بل بعض علماؤنا يقولون يؤكل بعضهم قال يباع ويشترى نعم واستعمل الأشياء الرطبه واليابسه والجذبع وهبته والوصي به هل يجوز أكله من كل لح رجح الامام الشافعي اجواز ورجح النووي التحريم يعني هنا خلاف في ذلك والصحيح أنه لو كان طاهرا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو كان طاهرا فلا فلا غل ولا عجب أن نقول بإباحة الأكل وإباحة البيع والشراء والهدية والوصية باقي العقود لأنه صار طهيرا ويكون الدباغ بالأشياء الحريفة كالشب والقرض وقشور الرمان هناك طرق لتطهيري وأحصل الدباغ بالأشياء المتنجسة وأنها الحمام على الحمام وذرخ الحمام على الأصح خلافة للمذهب أنه طاهر وليس بنجس ولكن بالتجميد بالتراب والشمس على صحيح، ويجب غسله بعد الدباغ إن دوب بنجس قطعا وكذا إن دوب غا بطاهر على الصحيح. قال أصحابه يعتبر في كونه صار مدبوغا ثلاثة أمور، أحدها نزع فضلاته، الثاني أن يطيب نفس الجلد، الثالث أن ينتهي بالدباغ إلى حالة بحيث لو نقع في الماء لم يعد الفساد نتا إليه، وهذا هذا صحيح. بعدين كل دباغ اراد الله جل وعلا كل دباغ أراد الله التيسير على الامه كل دباغ لاي جلد كان فانه يطهر يبقى اذا النمر الفهد الاسد نعم الضبع الضب كل ما يؤكل او لا يؤكل ان ذبح ان مات فجلد جلد الميت يطهر بالدباغ وهذا اسهل جدا طبعا أصحاب الذين يملكون بعض الأموال وترى أن المرأة تستروح بفرو الذئب أو تراها تحب جلد السعبان أو غير ذلك فلها فلها شراء لا سيما وأنه يطهر بما يطهر بالدباغ لعموم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما إيهاب وياكم خير. وهل يجوز لبس خف من جلد هذه الحامات؟ نعم يجوز بل وصلت فيه يعني لو الخف كان من جلد الصعبان يجوز لبسه يجوز صلافي الحقائب كثير من الحقائب من جلد الثعبان النساء يعني عندهن هوس في مثل هذا والحمد لله أن يسر الله عليه في الشريعة على أنه على التعميم كل جلد أي مكان كل جلد إذا دبغ فقط طهر قالوا أما جلد الكلب والخنزير وفرع أحدهما يسأل أمرك يا حويني كل جلد كلب أو خنزير أو فرع منهما لا يطهر بالدباغ عندنا بلا خلاف لأنه من في حالة الحياة والدباغ إنما يطهر جدا ندس بالموت ولأن راية الدباغ نزع الفضلات <تصفيق> <تصفيق> نعم وإذا دبل يصح ترين كيف نوصلها إليك جيد لكنها يعني غالية عند أصحابها لا لا لا تقتل نعم يبيدن الاستثناء هنا استثناء جلد الكلب وجلد الخنزير الاستثناء جلد الكلب وجلد الخنزير وهذا معيار العموم فكل جلد ذبغ فقططح قال وعط طبعا جلد الكلب والخنزير لان دسه في التنصيص تنصيص النجاس أما الكلب فقد قال النبي في سلام تهور, تهور إن أحدكم إذا ولغ في الكلب أن يغسله سبعا ويعفر في بالتراب وأما الخنزير قال أو أعرف الخنزير فإنه يريد أو فسقا وهل غير الله بي والرجز الرجز هو النجاس على الظاهر أجبناك زول على القسم ما ذكات الجامع موافقه لا عليكم السلام ورحمه الله قال وعظم الميتة وشعرها نجس الا لادمين فهنا الخلاف بينكم الخلاف مع الشافعيه أن بعض العلماء يرى بان الجد كله طاهر الجد كله نجس لا يصح معه أي شيء كالحنابلة و المالكيين يرى ان كل يصلح ويكون طاهرا المتمهر بالتفصيل في التفريق بين ما أكل لحم وغير ما أكل لحم لأنه قال زكاته والصحيح أن المسألة العمومة يبقى لعمل عمومي ما لم يأتي مخصص يخصص. قال المصنف رحمه الله تعالى وعظم الميتة وشعرها نادس إلا الآدم وعظم الميتة وشعرها ناجس إلا الأدمي. سأقول لكم هما الشفاية عندهم في هذا الباب لما الشعر نادس مع أنه قال من أوباريا أشعرها ثسا أو متاع الحين الشفيعية رأنا بأن الندسة تعرف بما تحل فيه الحياة والحياة تعرف بأمراضها بالحركة كذلك وأيضاً بالنمو بالنمو وذاك يعني الشعور الإحساس والنمو وعظم الميتة وشعرها نادس إلا الأدمين راص بذلك قول الله تعالى حرمت عليكم الميت قال حرمت عليكم الميت كل الميت حرمت عليكم الميت يبقى الميت عظما وشعرا وجلدا إلا مدل الدليل على التخصيص والتحيي ليس بحرام ولا ضرر في أكلي يدل على النجاستي ولا شك أن العظم والشعر من أجزاء في الشعر خلاف وصحيح أن الشعر لا ينجس هذا الراجح الصحيح خلاف للشفعي والآية صحيح من أبرياء شعرها أثاثا ومتاعا للحيين قالوا أن الشعر يعني في خلاف ينجس الموت أم لا قولوا أن لا ينجس أنه لا الحياة فلا روح فيه فلا ينجس فلا ينجس بالموت بيجئ انه اذا قطع, قطع لا يحس ولا الم واظهروا ما ينجس وقال الذي جزم به الشيخ انه من إن حلته الحياه فنجس الا فانجس تبع للجمله والحق نقول لا الشعر ممكن ان نقول تحل الحياه بايش بالنمو ينمو فنموه ده يعني في حياته أن كانت ضعيفه ان كانت ضعيفه وصح أيضا كما قلنا بنا على الطهاره وليست عنه نجس هم يجعلونه يجعلون الشعر نجسا بالالحاق مسائل المجاور يقولون هي نزلت ضمنا تحت الميتة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والشعرن الميت وجزء الشيء يأخذ حكمه جزء الشيء يأخذ حكمه إلا ما دل الدليل على على خلافه لنقال وإلا فينجز تبعا للجملة ومعنى تبع للجملة الشعر كان تبعا للجملة في قول حرمت عليكم الميت والشعر من الميت لنهم الجملتها كما يجب غسله في الطهارة والجناب أما العظم ففيه خلاف قيل إنه كالشعر والمذهب القطع من رساته والحق أن العظم العظم ناجس العظم ناجس حاضر سأبين هذا فالعظم يألم بالقاطع عصف والوبر والريش كالشعر فإذا قلنا بنجز الشعر ففي شعر أدمي قولان بناء على نجزته بالموت والصراح انه بالموت لا ينجز لأموم قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المؤمن لا ينجس. لا ينجس حيا ولا ميتا وان قلنا ينجس بالموت فكذا ينجس شعره وان قلنا لا ينجس الراجح فلا ينجس شعره بالموت على الأصح يبقى هنا عندنا امران وهما الكلام على عظم الميتة وشعره عظم الميتة تحل الحياة وان حلت الحياة فبالميتة يكون نجسا والعظم تحل الحياة دلالة واضحة جدا أنه يعني إدراك الإحساس فيه يكون ظاهرا ياتي بالجزئية الذي يعلم انه لا, لا يشعر فيها بشيء ولا يعلم الى مدى وصل فيضربه تحرك علم انه يشعر انه يكون في في العظم هناك حياه فاذا بالميتة بالموت يصير يصير, يصير ناجسا بالموت يصير نجسا طيب فالحق أن العظم يتألم العظم فيه ألم وأيضا العظم فيه فإن كانت الحياة تحل العظم إذن بالموت ينجس فيكون عظم الميت نجس وإن كان البعض طبعا يقول بأنه طاهر على أساس أنا مشت المشت من من عاج وقال نفطمة كان لها حلقة من ذلك والصحيح أن هذا ليس بصحيح يعني هذا الكلام ليس ليس بسديد والأحاديث جاءت عن فاطمة عن غيرها أحاديث ضعيف هي أحاديث ضعيف ليست بأحاديث صحيح نعم فالعظم نجس على الرجع الصحيح أن العظم نجس وأما الشعر فالشعر عند شفاءه نجس أيضا يلحق ينزل الدم لم لم تحله الحياة لأنه حقا افرد الشعر وخذ قص هل تشعر بشي لا تشعر لكن عندما تشد هل تشد إيش أعصاب فروة الرأس فالإحساس هنا ليس إحساس الشعر فقالوا إذا لا تحل الحياة لأنه لا إحساس به لأن مادة الحياة هو الإحساس به لا تحل الحياة إذا لا تجعلها تغضب يا زول كن رقيقا هيّا بيا لينا غضبها شديد فياك يا وياها القول الأول أن ال ال لا تحل الحياة إذن لا ينجس عندنا دليل صلاحته أخ آخر جان العاموم ولذلك هم يقولون والقول الثاني أن نجلس فلماكن تنص على النجاسة ولماكن العيلة متوردة فالأمر ينزل تحت الظن إيش الظن؟ عموم قولي الحرير وتعاليكم من الميتة الميتة وصح أن الشعر لا تحل الحياة هذه الأولى والأمر الثاني الشعر قال فيها الله جلال فعلاء ومن أوبارها وأشعارها أساثا ومتاعا إلى حين تأخذ أساثا ومتعاد إلى حين. إذا اتخذ الأساس منها إذا فشَع ليس من نفس، وهذا راجع صحيح فشَع ليس من نفس. أما بالنسبة الادمي الأ... الأدمي فهو تابع. تابع لموت الأدمي، فإن قلنا أنه ينجس بالموت، فشار النجس كما نعرض النجس. عليه التعجيل أن يعجل والصحيح أن مائدة المؤمن طاهرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحذيفة وأيضا أبي هريرة سبحان الله المؤمن لا ينجس وهذا التعميم المؤمن لا ينجس يبا إذا أن تقول أنت المؤمن لا ينجس حيا على ميت ثم أتى بجزية أخرى أعوى لا الله وكلمة الله ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ولا يجوز استعمال غيرهما من الأواني استعمال الأواني الذهب والفضة هذا فيه شرف وفيه أيضا صرف فسبحان ربي العظيم فاستعمال أولي ذهب والفضة فيه ما فيه من الصرف في ما فيه من الغلوب وقد قال الله تعالى أكله ولا تسفه إنه لا يحب المسرفين ورد الحديث الصريح في النهي عن ذلك ولا علذ كما سنبينها الآن استعمال ذهب والفضة استعملت عامة حتى لا يجوز لا يجوز في رجاله وفي النساء سوى الحديث للنساء يعني النساء ورد دلبي تأصيلي قال الله تعالى هو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين أما أولي ذهب الفضة فقد قال حزيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخر فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخر وهذا رواه البخاري ومسلم فساح مسلم الذي يشرب من آنية الذهب والفضة إنما يجرجل في بطنه نار جهنم ورواية من شرب في إناء ذهب أو فضة فإنما يجرجل في بطنه نار جهنم وراءت رواية أن الذي يأكل ويشرب لأن ابن حزم أو الظهرية طال الحرمة في الشرب فقط أما الأكل فيها يجوز وهذا عجب عجاب يعني, يعني أضاع نفسه بعدم الأرض بالقياس أضاع نفسه حقا وأضاع مذهبه القوي بسبب عدم القياس هنا هذه الحديث بأسريات وإننا حرمه استعمال الذهب والفضة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ما الذي يشرب في, في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم فكأنما يجرجر في بطنه نار وقال هي لهم في الدنيا لكم في الآخرة وهذا يدل على تحريم استعمال اواني الذهب والفضه. ارى في في اتفاق على انزال, انزال هذا الباب على التعميم وعلى التخصيص استعمال اواني فقط اما على التعميم فاستعمال اواني الذهب والفضه من الكبار استعمال اواني الذهب والفضه في غير ما ذكر في من الكبار ولذلك نقل الإجماع كثير من العلماء قال, أنه قال أصحابنا ان عقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب يبقى الكلام على سائل الاستعمالات قال وسائل الاستعمال في ناء الذهب والفضة إلا ما حكى عن, عن داود يبقى زينا عندنا مسألتان قبل ان ندخل هذا الباب المساله الاولى استعمال انيه الذهب والفضه في الاكل والشرب استعمال انيه الذهب والفضه في الاكل والشرب حرام قطعا حرام والدلائل على الحرمه سياتيك الان في الشرح حسنا والدلائل على الحرمه قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا لا نهي والاصل في نهي التحريم لا تشربوا في انيه الذهب والفضه وقال لا تشرب من شرب في من ما في الضفة كأنما يججل في بطنه نار جهنم من شرب في إنام من ذهب أو في الضفة إنما يججل في بطنه نار جهنم وفي الوقت من شرب إن الذي يأكل ويشرب فإنما أو كأنما يجاج في بطني نار جهنم العيلة من تحريم استخدام الأوني الذاب والفضة عيلة ثلاثة أعظم هذه العيلة أولا الإسراف وكسر قلب الفقراء الإسراف وكسر قلب الفقراء والله يعالى لا يمنع العبد حتى يكسر قلوب الفقراء بل يواسف فقراء هذا معدن الاختبار هنا في هذا الباب فالذين أكلونا في أنية الزاب والفضه وقع في الحرام لا محال لأن النبي نهى عن الاكل والشرب في أنية الزاب والفضة انيات الذهب والفضه الأكل فيها وشرب حرام لعموم النهي ولان قال ان الذي ياكله ان الذي يشرب في الفضة فكأنما في بطني وفي رواية ل... ان الذي ياكل ويشرب في الذي هاسس... الذي ويشرب في الذهب والفضه فكانما يججر في بطن نار جهنم العلل في التحريم اولا الصرف والله جل في الله يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا فهذا فيه صرف وايضا فيها التشبه بالكفار التشبه بالكفار وكانوا يفعلون ذلك كبرا وتعاليا ولعلّا الثالثة تشبب الكفار كما قلنا فاذا نقول أن الأكل والشرب في أوانساء رضو لا صحة سات حرام لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تأكلوا في أن التذاب ولا تشربوا من صحافها فإن ألم في الدنيا لكم في الأخذ إذا قلنا بأنه لا يجوز استعمال أي زاب والفضة في الطعام والشراب، فالصحيح أن نقول أن الأمر, الأمر يتجاوز ذلك ويتعداه وأنه لا يجوز استعمالها في الزي واللبس واستعمالات الأخرى لا يجوز لا ولا الرجل استعمالات زاب والفضة ممنوعة هذا ماذا؟ ممنوعة يعني لا تستخدمها أن تكون لمفتاح أو تستخدمها في الأساسات الآن يحدث في الأساسات أو تستخدمها في الملاعق أو المعالق أو وتستخدمها أيضا في الأطعمة باستخدام الذهب والفضة وأيضا ذلك تكسب طعام شيئا آخر هذا حقا وجدت كثيرا من من يسألني في ذلك وتعجبت كثيرا هناك من يأكل حقا الذهب والفضة على الطعام وعلى المائدة فاستعملت الذهب والفضة غير الأوانى استعملت محروما أيضا لا يجوز ولذلك قال العلماء أنه إن عقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في إناء الذهب والفضة وداود قال بالجواز الاستعمال والشوكان طبعا الباني كلهم قالوا بالجواز في الاستعمال لأن التحريم جاء على الأكل والشرب قلنا غير الأكل والشرب مما مما الحجه في ليس سكر والشرب والشراب لا يحرم من باب اولى لأن يحرم من باب أولى فاستعمال الذهب والفضه في غير الطعام والشراب هذه ايضا لا تجوز لا تجوز وإن كان داود قال تجوز وأيضا الشفائي قال في القديم وهذا كله لا دلالة معهم والدلالة بأسرها مع من قال بالمنع من استعمال المرأة, المرأة الرجل استعمال الزاب والفضة في غير ما يشرب له فقط وإن كان في القديم قال يكره يعني يجوز مع الكره فحصل أن الإجمع من عقل استعمال الزاب والفضة في الأكل والشرب والطهارة والأكل بملعقة من أحدهم والتبخر من منهما وجميع وجود ومن المكحلة والميل والظروف العالية وهي لذلك سواء الإنسان سواء الصغير أو الكبير ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف عن المرأة يعني مأذون لها بأن تتمتع بالذهب والفضة وتتحلى به أو من ينشأ في الحالة وهو في القصام غير مبين لكن هنا المرأة ممنوعة والرجل ممنوع وكلاهما ممنوعان من استعمال الذهب والفضة وما حديث فلعبوا بي فلعبوا بي حديث ضعيف لم يصح إذن رجل ومرأة استوان أيضا في استعمال ذهب الفضة أنه لا يجوز استعمال ذهب الفضة رغم أن الله على أباحة لهن الحلي مما فرق رجل ومرأة في التحلي لقصد الزينة للزوج وأحرم استعمال ماء الورد والأذهان وقمقر الذهب والفضة هذا كله هو الصحيح أنه لا يجوز استعمال ذهب الفضة في غير الأكل والطعام والشرب البعض يجعل الاساسات على ذهب والفضه نعم نعم وانا الان حاضر مبارك مبارك مبارك ماشي شاء الله مبارك ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. لذلك قلنا من استخدم ذلك حتى ولو ولولدو من توضى في أنية الزهب والفضة فقد عصى الله ورسوله من استخدم الزهب والفضة استعمالا كما قلنا زينة للسقف زينة للأساسات في زينة الملاعق أو نعم كل ذلك يحرم بعدين هذه نجيب عليه يحرم ويحرموا و... أيضا تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأواني الذهب والفضة طبعا الآن تزيين الأسقف تكون فضة وذهبا هذه ها... السلم الذي يصعد أي الرجل في الفيلا تكون كذلك من ذهب وفضة الناس لهم طرف شديد جدا وانت ترى ترى حتى هذه مس يسمونها النجف عندنا ما عندكم إيش هي المعلقة التي فيها هذه اللتات الكثيرة يجعلونها من ذهب أيضا يجعلونها من ذهب وقد نص على أن الشفيع والاصحاب أنه لو توضأ أو غتسل من ذهب أو فضة فقد عصى الله ورسوله الحنابلة يرون أنه أن أن أن وضوءه باطل أن وضوءه باطل ليش تطبيق القاعدة تطبيق القاعدة تطبيق القاعدة وهي عامة مهمة جدا مطلق أنه يقتضي الفساد، مطلق أنه يقتضي الفساد، وما وما حرم استعماله، حرم اتخاذه كأداة الله، فهو سبب من أسباب النار، ويحرم الصاغ صنعته لأنه لأنه إذا أخذ العوجة فهي معصية، وإذا أخذ الأواني والأواني كالذهب أو ثم حولها إلى تبر، فله أن يبيع والشريفين. لأنها الحرمة لذاتها الحرمة لغيرها وهناك من يستخدم أولي الذهب والفضة ويستعملها في غير مرادها ومنهم من يلهو جدا بهذا متكبرا شامخا بأنفي على غناه والله ولا قد اعطاه لكنه لم يشكر وهذا في آخر الزمان وانظر إلى المفاجأة في آخر الزمان عندما يكون هذا هو الحال عن أبي راية رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قم سموناس من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير قالوا يا رسول الله أليس أشهدون أن لا إله الا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى ولكنهم اتخذوا المعازف والقينات فباتوا على لهوهم ولعبهم فأصبحوا قد موسخوا قردة وخنازير وفي حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جلس إلى قينة يستمع القينة المغنية من جلس إلى يستمع منها صب في أذنيه الأنك وهو الرصاص المذاب والحديث الأول حديث ضعيف والحديث الثاني حديث ضعيف ولكن استعمال اواني الذهب والفضه قلنا بأن استعمالها لا يجوز لا يجوز استعمالها لأنه لا يجوز الأكل والشرب فيها، فمن باب أولى لا, لا يجوز استعمالها في أي شيء آخر، يعني الطعام والشراب لهم حاجة فيه، يعني هذا يعتبر من الحاجيات، فهم يحتاجون إلى إلى وضع الطعام والشراب ولا وليس عندهم إلا هذه الأواني لا يجوز لهم لأن الشرب من هنا فيه فيه الذهب أو الفضة، فكأنما يجرجر في بطنه نار نار جهنم، وهذا لا يعني على أنها كبيرة من الكبائر كبيرة من الكبائر طيب لو استخدم آنية الذهب والفضة زينة أخذها طحفا وجعلها على أبواب الزينة في البيت هذا لا يجوز فاستعمالها للزينة لا يجوز ولأن الحرمة حرمة العموم في الاستعمال خلاف الجميل أنه يحرم استعمالها على التعميم يعني لا لا لا تخذ وتضع زينة في البيت أو في الصخف أو في أو, أو لي لي يعني لاستعمال لراحة نفسية مع معنوية إذا استخدم أوانى ذاب الفضة كل ذلك محرم عليه أما أوانى غالي ذاب من من النفيسة كالياقود وفيروز فيروزج ونحوها فيا تحرم، فهل تحرم أم لا؟ في خلاف. تيلا تحرم في أمر خلاف الصرف، وقص قلوب الفقراء. الثا الصحيح الثاني لا خلاف نو لا يحرم استعماله. وهذا أمر عجيب جدا مع النفاسة ولا يكره كليس الكتان والصوف النفيسين. لا بد أن نفهم شيئا بأن الأحجار الكريمة نعم من اللؤلؤ وغيرها الأحجار الكريمة. نادرة وإذا وجدت مع أحد وحافظ عليها كانت خيرا كبيرا وأنا ليش أقول ذلك لأن الأحجار الكريمة كثير من الفقراء الفقهاء لا يعلمونها أو الفقراء لا يعلمونها ولا يعلمون مكانتها فأتونا يجدون أن حال المسألة معها فلا بد أن يرجع إلى يقول ننظر في مسألة الذهب والفضة واستعملت الذهب والفضة نقول من قال بالجواز قال التنصيص جاء على الطعام الشراب التنصيص جاء على, على, على الطعام الشراب في أعدلاء أن غير طعام الشراب يغير حكمه فيكون مباح قلنا أخطأتهم لا يغير حكمه المغير هنا إذا غير حقا الحد فإن كان الرجل وزوجته يعلمون أو يعلماني بأن استخدام آلية الداب والفضة تودي بهم إلى الردى إلى نار الجنة من ابتعدوا ان نقول بأن الحجار الكريمة الزكاة فيها واجبة واستعمالها يجوز واستعمالتها تجوز فانه لا يكسر قلوب الفقراء لانهم لا يعرفونه إذن استعملت ذهب الفضة بأسرع حرام. لو استع... لو أخذت ماديليا من الفضة استعملها أو أهدت زوجها قلما قلما هذا القلم فيه ذهب لا يجوز. بتوع هذا منتشر جدا وهو يعني الساعة التي فيها عقاربها من ذهب. نعم الخاتم الخاتم يجوز إذن لا يجوز استعمال ذهب الفضة استعملات من غير الطعام الشراب من من الزيء ومن أيضا التزين كلها محرمة كلها محرمة ويقع صاحبها في الكبيرة لأن كأنما يجج في بطني نار نار جهنم وخبرنا ذلك وقلنا بأن التعميم هو الذي يصح حكما يعني حرمة الاستعمال في الطعام والشراب هذا إجماع متفق عليه ثم يجر الشفاه يجرنهم إلى إلى الى عدم جواز استعمالها بحال من احوال لا للرجال ولا للنساء يبقى الإرادة الذي سارد علينا للنساء قلت نعم للنساء فيقول يعني ما أغلب النساء استعملن الذهب والفضه قلنا استعمال الذهب والفضه كزينه فانه يجوز لانه لا يكسر قول الفقراء ولكنه يجوز فانا الفضيلتين قال المصنف فرع ولو اتخذ إناء من نحاس ومواه بالذهب أو الفضة إن حصل بالعرض على النار منه شيء حرم على الصحيح لو ثبت في على النار يبقى إذا هو كثير فيحرم استعمال المساءة زائرة على الكسرة والقلة في مساءة التمويه لأن المموه لا يسوتيه دابة الفضة لكن لو كان مموها وكان مؤصلا ومر على النار فلم يذهب فإنه دل أنه مؤصل وأنه كثير واستعمال ذهب وفد عنده محرم فيحرم عليه استعمالهما إما في في الاستعمال في الاستخدام في الزينة وفي غير الزينة لا يجوز استعماله ولا بد من الانتهاء عنه وإن النهي عن هذا الشيء مع بيان العقوبة دلالة على مكانتها من الله عز وجل أنها كبيرة من الكبائر كبيرة من الكبائر ولا يحسن بالعرض على الناظر من شيء المرجع في هذا لا إنه لا يحرم المرجع في باب ذكاء النقضيني أنه يحرم قال إنه في شرح المأذوب ولم موها السيف ووغيره من آلات الحرب أو غيره من آيات الحرب أو غيرها يدها متمويها لا يحصل منه بالعرض على النار شيء فتريقان أصحهم وبيقات العراقيون التحريم للحديث التحريم الحديث لا لا لا عليك أنت بالسكوت عليك أنت بالسكوت أنا فقط قرحت المعدة وجبنا فيها كما قلت جمع فيها الدماء تسيل هكذا على غير إرادته. فيدخل في الخاتم، في يدخل في القاتم والدواء وأيضا المرود والمكحلة كل ذلك إن كانت من ذهب أم فضة يحرم. المرأة ممكن تأتي بالماديليا ولا الماديليا نعم، الماديليا تأتي بها هدية لزوجها لمفتاح الماديليا الذهب. يستخدم أو نذيل الفضة استعمالها هذا محرم يجعل شيء في القد يفعلون ذلك يجعل شيء من الذهب أو على السيارة يعلق أو يضعه على على أمام السيارة ففقولوا ذلك فكل ذلك دليل واضح جدا على على استعمال هذا الاستعمال لا يجوز استعماله بحلوة. عندنا تفصيل مسألة كليا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في أنيات الذهب والفضة، فكأنما يجج في بطني نرجع النم. عندما يقول فكأنما يجج في بطني نرجع النم. هذه كبيرة من الكبائر. يبقى إذا استعملها شربا، إذا استعملها أكلا، فإنه يحرم عليه وقع في كبيرة من الكبائر لابد من التوبة فيها. أكل من من ذهب وقع في الكبيرة. شريبة في في ك في كأس الكأس يعني كله فضة وذهب وقع في الإثم وعليه أن يستغفر الله توب عليه وقع في الكبير هذا إذا كان الاستعمال للأكل والشرب طب الاستعمال للودود الاستعمال للزينة قالوا علماء ألمان قال هو حرام في كل شيء استعمال ذهب وفضة حرام في كل شيء الذي يرحم ولا يكون يعني من ذلك بالجواز أو, أو الظاهرية الذي نقولها بالجواز دون دون العيلة الصحيح الرابح أننا لو نظرنا نظرة فقهية فإن العيلة العيلة العيلة في الاستعمالات كما في الاستعمالة الطعام والشرب الذي يأكل في, في عينية الذاب والفضة كما قلنا الجرج في بطن نار جهنة فعل كبيرة طب الذي يستخدمها لفتح السيارة نقول أيضا يقع في الكبيرة ويقع في المحذور لأن استعمال ذهب وفضة في غير الطعام والشراب من باب أولى من باب أولى هم يحتاجون الطعام والشراب ومنعهم فلا يمنعهم من الأيسر من باب أولى إذا منعهم حين يحتاجوا حين لا يحتاجون لا يمنعهم وهو مسألة سلسلة, سلسلة لمفتاح السيارة أو كل تزين التحف بذهب وفضة أي استعمال الذهب وفضة يحرم. في استعمالي ويكون يعني يحتاج إلى التوبة في هذا الباب وأيضا نحتاج نحن إلى أن نقول بأن المسابعة التعميم ليس في الطعام والشراب فقط بل في الجميع أي استعمال التداب والفضاء قاصدا فإنه يقع في المحفظ عندما ننتقل وصلنا بعد ذلك إلى السواك قبل أن نقول بالانتقال السواك هنا نريد الآن أن نقول بأننا وصلنا إلى إلى المسألة الأخيرة صراحةً في هذا الباب خلاصة القول السمراء التي أرادت أن نذهب لأننا أو متعبون هي هي التي تجيب ممتاز خلاص القول أن الفضة والذهب تستعمل زينة المرأة فقط نعم ممتازة, ممتازة. وهذا تخصيص استعمال الزهب استعمال والفضة يعني للمرأة استعمال الذهب والفضة للمرأة استعمال زينة لها ذلك غير ذلك لا يجوز غير ذلك لا يجوز نعم ف... <تصفيق> أنا أنتهي بس للدس وأذهب وأتصبك عندما أذهب لا لا لسه في الدرس نعم نعم يعني عشر دقائق تكون عندك إن شاء الله انت معك سيارة صح؟ آه. طيب سلطان حسين أجيلك اه اه إذا, اذا تفضلت علي وانت, وأنت عمرك تتفضل كيف <تصفيق> اه بالضبط بالضبط أمين يبقى إذن الخلاصة كما قلنا استعمال الذهب والفضة كحلي للمرأة لها ذلك أي استعمالات ثانية لا يجوز استعمالها بحمل الحور لا يجوز استعمالها بحمل الحور طبعا اقتناء الآنية من الذهب والفضة قنية فقط لا الاستعمال لا يجوز يعني أخذ آنية الذهب والفضة ولا تضع فيها تعامل شراب فقط جعلتها عندها في البيت لا يجوز لا يجوز فاستعمالات الذهب والفضة على خشب فهي استعمال الذهب لا يجوز إلا في حال واحدة هو هو الحلي للمرأة دون رجل. يعني خاتم الرجال والدبلة الخاتم يخرج من ذلك خاتم الرجل إن كان من فضة يخرج من ذلك إن كان من ذهب لا يجوز الدبلة بالنسبة للمرأة طبعا هو يجوز لكن هنا نقول الدبلة لو كانت الخطوبة لا يجوز من باب اعتقاد مش مش ها... عمتا أن هذه خلاصة المسألة أن نستعملات الذهب والفضة لا تجوز في الأكل والشرب وأيضا في جميع الاستعمالات لو في أي أسئلة تفضلوا أنا. افتحوا المايك لو في أسئلة تفضلوا أو النقاش تفضلوا بالمايك هنا ولو في أسئلة في الفيس أرسلوها في المكسر أنا معكم لو في أسئلة تفضلوا هناك طقم عروسة اسمه المذهب شيخان المحظم يحرم يا أستاذ وش الطقم هذا وش الطقم هذا يا أحمد ايش الطقم هذا اساس يعني أساس ممكن ممكن بالمايك السؤال السؤال جاب افضل نعم لا لا انا لخبطت أنا اريد ما بس لو في شيء اخر ماشي انا متعب جدا الماكول وغير الماكول اذا لم يطبخ فهو نجس اذا دبغ فهو طاهر الماكول وغير المأكول ذاك قلنا فرو الز على خلاف في أكله طبعاً البعض ما الذئب والضبع والأسد والنمر والفهد واللبوة كل الجلود بذبغيها تكون طاهرة ويستطيع الإنسان أن يعمل بها أريد من الزوم أنا أجيب الجواب في فيس وأريد الزوم هو اللي يقدم افتح افتح الما عن سؤال أو نقاشي تفضل ماضي تسمعونني ام لا أهل الزوم تسمعونني ام لا اولا سناء تقول هناك أقراص من ذهب تهدى للعروس ورثه من من الحليه هل هل تجوز لا لا تجوز هذه لا تجوز واذا واذا سمعتموني واذا واذا جزاكم الله خيرا ولا اللي عنده نقاش أو مسألة يفتح هذا الماكي ويتكلم امم شفت أنت متعب ومريض وتكابر هذا حقيقة الحقيقة فهمت جيدا الدرس طيب خلاص دعيك من تعبي وأسعديني أنك فهمت الدرس جيدا هذا هو أهم شيء عندي أما تعبي فدعيك منه نعم رضي الله عنك وأحسى الله عليك وأجزاكم من خير مم. نعم تفضلوا عارف السلام كاتب بعد يا شق ممكن أسأل حضرتك سؤال في في النقود ماشي ماشي تظلي تظلي بصعب لدرجة هو دلوقتي النقود أنا عايزه يعني مثلا يكون لها ضابط في الشارع يعني مثلا لو هذا الوقت الدولة بتعمل حالة اسمار إصدار النقدي مع روش ضوابط تمام كده نعم طيب أنا عايزه مثلا لو أنا أدي أعرف أعرف النقدي في الشارع أنا عايزه له تعريف محدد يعني يكون له ضبط فأنا أكتب أكتب الضبط ده هو ضابط هو كل ما كان ثمن الأشياء ونقط نقط أنت الآن تتكلمين عن هو على نوع على مس مسألة ضاق النقط يعني سكها يعني سكها آآه لوا الضر النقط مش هدوك هو, هو, هو سكها هو هو تمام. المسألة أنا المسألة, الم... المسألة هذه ليس ليس لها في الشرع حد المسألة ترجع لولي الأمر في ضابط المصحة يعني مقصد الشريعة هو لا يتحكم في هذا الباب. حسب احتاج الدولة انا ساحتاج الافراد هناك في الدولة حسب طب ماشي حضرتك ما هو ترجع لترجع عندك ممكن تتماهلي بس وأنا اسكت بعد كده ترجع السيد ولي الامر في النظر للمصلحه العام قد يقلل قد يقلل لعله وقد يكسر لعله فاهم كيف فالمسألة رجعة للسيد ولي الامر يتحكم فيها عيون مقاصد الشريعة نعم. طب هو أصلاً لا يراعي مقصد هذا ليس عندك أنت يأتي بالدليل على ذلك، فلو كان لابد ينصح ويرسل له أن هذه غير مفقة الغشريعة. الدليل، تمام. الدليل الأثار يعني ما يحدث من أثار. قد تكون الأثار قد قد تكون فيها فيها مصالح وفيها مفاسد وأنتي رأيتها مفسدة وغيرك من من يكون أرقى يعني عمقا في المسألة يرى فيها ما يجابيات فهم كيف؟ فالمسألة هنا الآن مسألة شهادية، وولي الأمر يرفع الخلاف، نعم. لذكر الله خير. أحسن الله إليك. السلام عليكم سلام كاتم. وأيضاً سناء قالت هي أن سياس الشرائع ممتازة سنة. نعم لو في سال سنة ثانية تفضلوا. فضلنا هنا نشوف تقص سبيل نعم امرأة طلبت لنا زوجها تعاطى المخدرات بالزنا اعوذ بالله تعالى ليس لها أن تقول بهذا النائب لما تقذفه بالزنا هي مصيبه عليها أفضل لها أن تقول مخدرات وخلاص ولا تلبنت ولا عدنا زيارته خوفا منه هل هنا قطعت رحم نعم قطعت رحم يعني معهم الخال أو معهن الخالج تذهب الأمم معهن ويقضلن من الجلوس معه لكن هن بهذه الطريقة قاطعة وجب عليهن الذهاب إلى الوالد رادي الله عنك يا منال أحسن الله عليك الأميرة تقول صح دكتور نجاسة المكياج المكياج ليس نجسا من قال ذلك إلا إذا كان فيه مادة من مادة الخنزير المكياج ليس نجسا إلا إذا كان في مادة من مادة الخنزير أو ميتة، فهنا تكون النداسة، ومتالي أكثر المكياجات ليست فيها نداسة. السلام عليكم يا دكتور. عليكم, عليكم السلام والرحمة. أسألك حضرتك بالنسبة لصبائك الذهب والجنيات الذهب، هي بتعمل بتعمل على شكلية أو خياطة؟ لا. لا. لا انا خلص انزل ان شاء الله دقايق كده تخيف. طب كده؟ انت مش كده انا هنزل هنزل سمعني. سمعني. نعم الذهب اللي هي المرأة ممكن تقطنيها سواء إن هي في نساء بيخزنوها إن هي بتبقى قيمتها بتبقى بتعلى بتبقى يعني أحسن مع إنها مثلا تحتفظ بنقود فبتحتفظ بالذهب لحين حين احتياجها لي أو تلبسها كإستسوار وحلي يعني بتعمل بتتبس بشكل إذا كانت إذا كانت بتلبسها لـ لـ لـ كما قلت أنت للحلي جائز وإن كانت قنية للتخزين من أجل أن يعني على السعر شيء من ذلك أيضا فيها جوز يعني جائز يا دكتور جائز إيش بذكر الله خير تحتام تحتام هقول أطقم أوانى للشرب كله ذهب كله حرام يا أحمد يا يا مصطفى حرام حرام أقول لك يا زول إذا إن كانت قسمة قسمة عدل كن لبيبًا قريبًا وما ما تعكر الصف وتضيق التضيق وحتى ولو كنت غاضبًا قد ترضى قد ترضى لو كنت قد ترضى أنا عارف نزول يكون حليما رفيقا ما عندوش أصلا شدة وحدة بهذه الطريق قد ترضى أزول هل يجوز المرأة أن تمتلك أكثر 35 جرام ذهب نعم يجوز لها أن تمتلك أكثر من 100 جرام من 1000 جرام ذهب للزينة مدام يعني معيشتها كذا لكن عليها الزكاة على الرأي الصحيح أن عليها الزكاة نعم مادام مائة وخمسة مائة حتى لو كان يستعمل الشخصي، الدلاء ذلك عموماً نعم. يجب. الملبوس الملبوس. المستعمل وغير المستعمل. نعم. المستعمل الجمهور يرون ليس عليه الصحيح ان لازكَت عليه واجبة واجبة. المل... المستعمل وغيره. كان بقى المستعمل واجبة يبقى على من باب أولى. لعموماً ولا <تصفيق> حتى في المستعمل. نعم. م أنا كلامي في المستعمل ان كان عليه عليه زكاه يبقى على غير ما بيأوله قال الله تعالى ولذين أتنيزوا ذهب والفضة طالما أنفقنا في سبيل الله فبشرهم عليه قال الله يوم نحمي عليه في النار جهنم بالآخر على قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سعاته مسلمة يعني انا عندي ذهب أتحل به هو كنز قال ما أديتي زكاهه فليس بكنز ولا مارد مرة عندها فتخات أساور ثقيلة يعني فقال لها قال لها تؤدينا زكاه وقالت قالت لا قال يسوي لك لبس من نار في في في جهنم الذكاء التي التي للاستعمال في الحلي والزينه عليه زكاه هذا الذهب هذا بعد استبع... هذا بعد استبعاد ما قيمته 85 جرام, جرام 24 خلي بالك عيار 24 ويحول حول كامل عليه تمام ممتاز, ممتاز. أجى فينكم الخير أنا وزوجي في التلاع من الله صعب جدا والحمد لله على كل حال المشكلة أنا وزوجي تقريبا يفقد عقله يتخيل أشياء لا أساس لها وأيضا يقول أشياء غير مفهومة ويقول بأن بأنو ولد في عام ألف وتسعمائة كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويحس بأن كل الناس تراقب ولا ينام ليلا والكثير أرجوك أفيدون ما مع ذلك مع ذلك إن يعني هذا هو طبعا هذا اختلال عقلي قوي جدا لابد أن يقرأ عليه لعله مصروع في الأغلب مصروع أو عنده صدمة هذه الصدمة أثرت عليه تأثيرا فعلت معه ذلك نسل الله نشفر جميعا اللهم أمين الرجال منا عندهم مرقة أكثر من الزلات الزلة وش نعمله معهنا أدعو لهم يا مولانا الله الله يبارك في في الزول وأهل الزول يبى إذن كن كن زولا رقيقا رفيقا محسنا وأقنع الزولات هذا زمان خلص متع تبقى علة الشبه النصرة بالنسبة للحجارة الكريمة حتى إن الله أكبر ممتازة خديجه لكن قد نقول علة التشبه, بالكفار علة التشبه بالكفار الصحيح أن نقول بانه لا لا اهل الاسلام ولا اهل الكفر يستخدمون الاحجار الكريمة في الاواني لا يستخدمونها المعروف ان اهل الكفر يستخدمون الذهب والفضه يسوون الذهب يفخرون بها انا عندي علاقتي طبيعي الان وكان عندي يعني معاد مهم جدا لمن هو اهم يعني شيء عندي لكن حتى ما استطعت أفي له بالمعاد والله يغفر لي ساش الآن الان اكل الحلزون خلاص يجوز يجوز عرفتوا انا الحلزونه ها يسموه عندنا ام الخلول نعم يجوز أكله يجوز جزاكم الله خيرا احسن الله عليكم استسمحكم سريعا سعان رجل ينتظرني بالسياره تحت لاذهب الى العاج الطبيعي سبحانك الله ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتب عليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته